خالدين فيها ويُكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويُعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنن بالله الظنن بالله ظن السوء